بوك سبعة وستون سبعة وستون برونورمن 2 ضمائر اثنين ضمائر الملكية اثنين de Hij is zijn bril vergeten. L'qad nsiya nazzaratah. Waar ligt zijn bril dan? نظارته, نظارته, De klok. الساعة. الساعة ساعته تالفة. الساعة عاطلة. الساعة معلقة على الحائط. الساعة معلقة على الحائط. جواز السفر جواز السفر هي إس زين پاسپورت فيرلورن لقد فقد جواز سفره لقد فقد جواز سفره waar heeft hij zijn paspoort dan اين ترك جواز سفره يا ترى اين ترك جواز سفره يا ترى زي هار. هم هن الخاص بهم بهن هم هن الخاص بهم بهن kinderen kunnen hun ouders niet vinden لا يستطيع الأطفال أن يجدوا والديهم لا يستطيع الاطفال ان يجدوا والديهم لكن ها هم الولدان قادمون هناك. لكن ها هم الوالدان قادمون هناك. <تصفيق> أنتم كم <أنتم> الخاص بكم. كم <أنتم> الخاص بكم. Hoe was uw reis, meneer Müller? Hoe was uw reis, meneer Müller? Waar is uw vrouw, meneer Müller? Hoe was uw reis, meneer Müller? uw meneer uw uw hoe كي حضرتك الخاص بك أنت was uw reis mevrouw smith كانت رحله حضرتك Smith waar is uw man mevrouw smith أين زوج حضرتك مدام سميث؟ أين زوج